أقيم في بلدتنا مسجد لصلاة النساء فقط فهل يصح أن تؤذن فيه امرأة وتقيم الصلاة أم يستلزم ذلك وجود الرجل؟ يكره للمرأة رفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبي فإن كانت تؤذن لنساء فلا مانع بحيث لا يسمعه أجنبي وكذلك لو أذنت لنفسها جاء في المغني لابن قدامه انه لا خلاف في انه لا اذان ولا اقامه على المراه لكن هل يسن لها ذلك قال أحمد إن فعلنا فلا باس وان لم يفعلنا فجائز وعن عائشه رضي الله عنها انها كانت تؤذن وتقيم كما رواه البيهقي وروا أبو داود والحاكم وابن خزيمة وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأم ورقة مؤذنا وأباح لها ان أم أهل بيتها فالخلاصة أن للمرأة أن تؤذن لنفسها أو لنساء مثلها ولا ترفع صوتها حتى لا يسمعه أجنبي والله أعلم